بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلله لكم بهينه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد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 تِّمَ عَلَكُم المَيتَةُ والالدمُ وَحمُ الْ الخزِرِ وَماَا أهِلَّ للِغَييرِ اللَّهِلِ وَالْمُنْ خَِقَة وَمَوقُذَة والمُتَّيةةُ وَ النَّقحَة وَماَا أَكَلَ السَّبُْ إِللاا ماذاكَييتُم وَماذُ ببحلًَا النُصُب وَماادُ ببحًا النُصبِ وَأَ تَْتَقُ سِمُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم اذا اتيتموهم اجورهم محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 171- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 119-وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 110-وإن كنتم جنبا فاتطهروا 111-وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائق أو أول مَسْتُم مِسَ أَفَلَمْ تَجد مَا أَ فَتَيَّمُ فَتَيََّ مُصَعيدًا طَيبًا فَمْسَحودِ يوجوههِكُمْ وَأَيدكُم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ لِإِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَةً خِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي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 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً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 129- فإن أخذنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه, وأمه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما ولله ملك السماوات والارض وما بين هوَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ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 124-واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين 125-يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم 126-قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الخوم الفاسقين 127-واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لان بسدت الي يدك لتقتلني ما انا بذاسق ما انا بذاسق يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساه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 141- إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون 142- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم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 119- يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 110- إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه, ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم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 آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه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 ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله fa ulai ka fa ulai kahumul fasiqun wa anzalna ilayka al kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء وَلَْ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُم أُمَّ تَو وَاحِدَتَ وَ لَدِلُوَكُمْ وَ لَبْلُ وَكُمْ فيِي مَا آتَكُمْ فَسْدَ بِقُل الخَيرات إِلَى اللهَِّ مَرجعُكُمْ جَ فَيُنَبِّعُك وَأَن يحك بَيْنَهُم بِمَا أَزَل الله وَلاَا تَتلبِع هُوأَهُم وَحذَرهُم وَحذَرهُم أَ يَفتِنوكَ عن بَعْضِمَا أَزَل الله إلييك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 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَّ عَنَهُم اللَّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُقَِدَةَ وَالْخَناازير وَأَبَدَ الطَّغُوط أُلَاائِكَ شَرُ م كَلَ وَأَضَلمُ عَنسَوَِ السَّبيل وَإذاَا جَاءُكُمْ قَالُ آممَ النَّام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 ل بِسَّمَا كانَوا يَعْمَلُُون لَلَا يَنهَاهُم وَبَّّانونَ وَالْأَحبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْنِهِمُسُّح لَ بِسَّمَا كانَوا يَصْنَعون وَقالَالَةِ يَهود يَدُ اللَّهِ مَغْلُول غُلَّتْ أَدينِهِمْ غُلَّتْ أَدينهِم وَلُعِنُ بِمَا قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ يُكْرَهٌ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ وَقِيلَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَإِنَّ كَثِيرًا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسعوونَ فيِي الأرْرضِ فَسَادًَا واللَّهُ لا يحِبُّ الْ المُفسِدينين وَلَ أن أَهلَ الكِتابابِ آممَنُوا وَاتَّقَوْلَكَفَرنَا عَنْهُم سَاتِهم لََظَرنَا عَنْهُم سَيئاتِهِم, سيئاتهم وَلا أَدَخَلناهُم جََّّاتٍ النَّعم وَلَ أنهُ أَقامامُ التوراتَ وَْإِجِلَ وَمَا سِلَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم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 ان هومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ان هومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم النار وما لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ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 148- ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط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 لا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وأنهم لا وَإذا سَمعمَا أُنزِل إلىى الروسُولِ تَراعَيُونَهُم تَفِيبُ مِن الدمع تَفِيبُ مِنَ الدمعِ مَِّ عرَفوا مِنَ الحَّ يَقولونَ رَّّنَا أَمََّ فَكتُ بِنَ مع الشَّهِدين وَماَا للَنَ لا نُؤمنِن بالِلههِ وَما جَ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 126-والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 127-يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا قيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 128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 141-وطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم 117-كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون 118-يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما تقوا امنوا اذا ما تقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين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 كُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ امْثِلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاءُ امْثِلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أو كفارة طعام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 سَمواتِ وَماَا فيِي الأرض وَأَ اللهَّ بِكلُلِّ شيءَيئٍ عرم يعلملَأَ الله شَديدُ العبابِ وَأَ اللهه غَفُور الرحيِيم مَا عَلَ وَسُول إَّابَلاغ وَلهَّهُ يَعلم ما تُبدونَ وَماَا تَكتمونون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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ كفروا يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا مَا وجدنا عليه آبان رَجَعْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ إِخْوَانٌ مِنْكُمْ أَوْ وَلَدٌ وَوَصِيٌّ مِنْ قُرْبَى وَإِنْ كَانَ ذَوًا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَانَ من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. اِن ان تُمضَرَبْتُم فِي الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان رتبتم فيقسمان بالله ان لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله انا اذا من الآثمين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 لَن نُنَظِّرَنَّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن على بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا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 وَتُبئُ الْ الأأَكْمَ وَْأَدَصَ بِإذْن وَإِذ تُخرِرجُ الْ المَوتَابِ إذْن وَإذْكَ فَفتُْ بَن إ الصر إذعَنكَ إِذْ جئتَهُ بالِبَينات إذْ جتَهُم بالِبَيناتِ فَقَا الذيينَ كَفرَوا مِنْهُم إه إِلَّا صِحرُ مُبِين وَإذْ أَوحيَيتُ إلىى الحَواارينَأَن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 كُلًا مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّمَّا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ 178- تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 179- قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فإني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 124-لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 125-لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير